بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عينسين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه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 وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضْيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ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 وَمَن يَقُتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُ نَفْتَرَى لَلَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَاءَ اللَّهُ يَحْتَمَ عَلَى قَلْبِكَ ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله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 إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل شبار شكور أَوْ يُبِقِنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْكَ كَثِيرٌ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ محيص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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ إِذْ تَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ ما الجئي يومئذ وما لكم من كير؟ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ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 Or he sends a Messenger, he sends a message to his own, and he sends a ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا